وتختلف الصيغه الصيغه في العقد حسب اختلاف العقود ففي عقد البيع مثلا يصلح للصيغه كل لفظ كل لفظ او فعل دل على التمليك والرضا كل لفظ او فعل يدل على الرضا والتمليك بعوض لأن البيع لابد له من عوض البيع لابد له من عوض البيع لا له من عوض فيكون كل لفظ دل على الرضا والتمليك بعوض فهو بيع تقول بعتك اشتريتك أعطيتك ملكتك نعم اشتريت تملكت طبعا هنا الإيجاب هو القول الأول والقبول هو القول الثاني فقول لفظ يدل على المبادلة مع التملك يكون سيرة العقد اللي هي الإيجاب الإيجاب وال والقبول كأن تقول بعتك أعطيتك ملكتك وقمشاش تريته ملكت بتعته نعم وفي عقد الحوالة يكفي كل ما يدل على الرضا بالنقل والتحويل لكن عقد البيع لابد يكون اللفظ على التمليك بعوض ورحني كذلك وأنا نتكلم على يعني عموما عقد رهنيا عقد بقول الرهن رهنتك هذه الدار مقابل القرض أعطيت هذه السيارة رهنا لهذا القرض ويبين له ذلك يبين له ذلك استسنى العلماء في هذا الباب بالأسف في ذلك أن كل ما يدل على الإيجاب والقبول ينعقد به العقد كل ما يدل على الإيجاب والقبول لغة أو عرفا يعني عقد به العقد ولذلك اختلف مسألة التعاطي بقى التعاطي كما سيأتي نعم واستثنى بعض الفقهاء من هذا رص عقد النكاح فلا يصح إلا بلفظ النكاح والزواج ومشتقاتهما كما ذهب لي شفعيه رحمة الله ولا يصح إلا بلفظ اشتقاء أو اشتوق من لفظ التزويج والنكاح لا بد أن يكون فيها لكن لا يقول لا يقول وهبتكم نفسي مع إن ابن أمية رحمه الله تعالى قال فكل لفظ يدل على التزويج أيضا فهو فهو صحيح يعني بدل لفظ الهبة والتمليك رحمك الإحلال والإباحة لا نرى في القرآن سواء النكاح نعم الزواج فالشافعي وقف مع لفظ الحنابلة وجميل أهلهم وقفوا مع المعنى في هذا الباب. فرجال الش الشيبين يقول لابد وجوباً الوقوف مع هذه الألفاظ تعبدا واحتياطا. لأن النكاح انتزع انتزع ينزع ينزع, ينزع إلى العبادات ولود الندب فيه والأذكار في العبادات تتلقى تتلقى من من الشريعة من الشريعة. وقال الحجّاوي نحن بلا ولا صاح إجاب إلا بلذ كحت زوجت رضي الله عنك يا مكدا قلمك جدا جدا جدا رضي الله عنك ولا صح قبول من يحسنها الا بقبلت تزويدها أو نكاحها أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت حنا فينا الملكية لا يشتغطون في عرض نكاح هذين اللفظين لهم بكل لفظ يعني به النكاح صح وهذا رجح شيخ الإسلام بن سمين عليكم السلام وصلاة ورحمة الله عنكم كان يقول كحتك زوجتك ملكتك بعتك وهبتك كل شيء يدل على إباحة الوطء في هذا الباب على عقد بينهما فصح التزوج به وهذا الذي ركن إليه ومال إليه بن سمين الإجاب والقبول مهم جدا في هذا الباب الإجاب والقبول الإجاب عند الحنفية الإجاب في العقود عند الحنفية هو مصدر أولا مصدر أولا سواء من الباع والمشتري هذا الإجاب والقبول ما كان ما جاء مرتبا عليه فسواء جاء من المالك سواء جاء من المالك المتملك جاء من المالك أم المتملك الإجاب صحة ما ابتدى به هو الذي يكون صح صح في ذلك الثاني هو هو القبول ما صدر ثانيا من أحدا متعاقدين آس السلام عليكم أنا في الدرس والله شيء هذا ساكن تفضل لو في سؤال لا تفضل في سؤال, سؤال, سؤال. السبرتو يجوز السبرتو يجوز بايو. طاهر طاهر طاهر ويجوز, طاهر ويجوز. آه بقول بطهارتي ماشي, حبيب. ماشي. ماشي. سامحوني بس الناس عندهم هوس في الأسئلة بتبقى كثيرة في هذا الباب، فلذلك أنا بحاول أرجئ الإجابة، لكن لو عطلتكم سامحوني بعض الشيء يعني. ويا رغيف حن في أن الإجابة صادرة من من يكون منه التمليك كالبائع، نعم، والمؤجر والمؤجر والزوجة ووريهما، وسوف صدر أولًا أو آخرًا. والقبول هو ما صادر من من يصير له الملك. وينصدر أولاً فالمعتبر عندهم هو أن المملك هو الموجب والمتملك والقابل ولا اعتباره نصدر أولاً هذا صحيح هذا هو صحيح خلافاً للأحناش طيب ارجع للمشرفين سيسألون بك واتفق الفقهاء في الجملة على ان الاجاب القبول كما سلوهان بالألفاظ كذلك بالكتابة والاشارة والرسالة والمعطاة وهذا على تفصيل فقهي بين العلماء خلافا في العلماء في هذا الباب. العقد بالاجاب والقبول اللفظين الاجاب والقبول بالالفاظ الحق هذا gives back الأصل, الاصل في ذلك ان العقود لا تنعقد الا بالاجاب والقبول العقود لا تنعقد الا بالاجاب والقبول ولا بد من فهم ذلك على اساس ان ان الاجاب والقبول بالاصاغ والاصل في انعقاد الاخوت ولا خلاف بين فقهاء ان الاجاب والقبول اذا كان بصيغتي الماضي انعقد بهما العقد كما إذا قال بعتك وهابتك أعطيتك ملكتك وقال المشتري قبلت اشتريت هذا هو قلت ارجع للمشرفين فهم يشتركون معكم في الدرس فالمشرفون هم سيعطونكم الرقم وقال المشتري اشتريتك كما قلت في هذا القبول هذا انكات الماضي وضعنا كأنها جعلت إجابة في فعرف أهل اللغة والشرع وعرف قادم على الوضع كما الله الكساني للنادي الأفضل صريحة في عقد الباية فللجمها كما قال الحطاب ولا ينعقد بما يدل على الاستقبال كالصيغة الصيغة لابد أن تكون إما وعن إما أصل أنها تكون على الماضي عليكم السلام الله أو على المضاعف الاستقبال ما يصح واختلف بما يدل على الحال كالصيغة الأمر مثلا قولي بعني إذا جاءب قال بعتك قال الحنفية كان هذا لفظ الثاني إجابا واحتاج إلى قبول من الأول هذه الواع عند حابلة مقابل أظهر عند الشفاية والصحيح أنه قال بعته وقال قبلت صحة ذلك وقال الملكي الأول أظهر عن شفية والحوارات أحمد يعني أخذ بهما البيع ولا يحتاج إلى قبول من الأول هذا صحيح إذا قال بعتك وقال الأخر قبلت صحة البيع, صحة البيع في هذا اعتبار اللفظ أو المعنى في العقد هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا هو صيغه صيغة المضارع فإذا أراد بها الحال ينعقد العقد وإلا فلا صيغة المضارع يعني إذا, إذا أراد بها الحال صحت لما قلنا أصل أنها تكون على الماضي إذا قال أبيع منك هذا بألف أو, أبذره أو أعطيكه وقال أشتريه منك أو أأخذه ونوي الإجاب في الحال او كان أحدهما باللفظ الماضي والآخر بالمستقبل معنى الإيجاب الحال فإنه ينعقد إن لم ينو العقد. أما المسألة المهمة جدا التي نقف معها في مس مسائل العقود المهمة جدا هي مسألة رضي الله عنكم أصلي مسألة اعتبار اللفظ أو المعنى، اعتبار اللفظ أو المعنى في العقد. هل يعتبر اللفظ امن معنا من القواعد الفقهيه عند بعض الفقهاء العبره طول العموم في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني هذه طبعا هذه خلاف الشافعيه هذه مش الشافعيه الاصل عندهم العكس في ذلك انهم في العقود مساله اللفظ وظهر اللفظ ويقفون عند هو فقط في هذا الباب وجمهور العلماء يقولون بهذا القول العبره في العقود بالالفاظ بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني فعند حصول العقد لا ينظر الالفاظ التي يستعملها العاقد حين العقد بل انما ينظر إلى مقاصد العقد مقاصدهم الحقيه من الكلام الذي يتلفظ به لان المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغه المستعمله وأما الالفاظ الا قوالب المعنى وطبعا الشفعيه يرون بان ما في القلوب من التراد لا أن يكون لفظ دالا ان يكون دالا عليه فلذلك يقولون لا ينعقد الا باللفظ الذي جاء الشرع به لا سيما اذا قالوا بان الالفاظ توقيفيه في هذا الباب عن طبعا توقيفيه هذا نظر ماذا فيه نظر وقد اختلف اللقاء في تطبيق هذه القاعدة في مختلف العقود فطبقوها في بعضها ولم يطبقوها في بعض وذلك حسب اختلاف طبيعة هذه العقود وطبعا هذه القاعدة الحنفية والمالكية والحنبلها يقولون بها الشفعية هم الذين يخالفون الشفعية يخالفون في ذلك ولا يقولون بهذه القاعدة كلام على إذا قلنا بأنه لا بد من اللفظ كما قالت الشفيع أو لا بد أن نقول بأن القصود والمعاني هي المؤثرة وهذا الصحيح كما قالت الملكية بأن العقود إنما هي على النية والقصد مع اللفظ المشعر بذلك على النية والقصد مع لفظ المشعل بذلك لكن الأصل عندهم في هذا الباب هو المعنى. الشفائية طبعا الشفائية يقولون بأن ترجيح المعنى على في العقود كأصل منتفق عليه بل ذكروا في العقد بإخلافا قال سيت العبرة في بسيرة العقود أو بمعانيها إخلافا الترجيح مختلف الفروع، فمن فمن إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الضرائم فقال بعتك فرجح الشيخان أنه ينعقد باعتبارا باللفظ والثاني عرجح السكي، وأنه ينعقد سلما باعتبارا بالمعنى فعند تطبيق الفروع قد قد يختلف لكن الصحيح أن الشفعية لا يقولون بمسألة العبرة بالنسبة للعقود أن العبرة بالألفاظ ليس للقصود والمعاني بل العبرة بالألفاظ ومن الصيغ ما هو صريح في الدعالة فلا يحتاج أو قرية وهذا كعقود النكاح حوض كلها تتفق على هذا في الباب فلا يحتاج أو قرية أن معنا مكشوف عند السامع كما يقول الإمام الكسائي مسأله منها ما هو الكناية فلا يدل على المراد إلا بالنية أو القرين لأنه كما يقول الشبراميلتي من الشفيعية يحتمل المراد وغيره فيحتاج في الاعتداد به لنية المراد الخفائي طبعا مسألة الطلاق هي مسألة مهمة جدا فلا ترفغاء على أن الطلاق ولا يدخل أمان نزوطاً عقد بالكناية كما تناقض لكن إن عقدها بالكناية وجب وجود وجب واجبة واجب معه النية معه أي عقود تراها تحتمل تحتمل احتمالات الفاصل فيها هو النية ولذلك قلنا الذي يقول, يقول لمرأة إن ذهبت إلى أمي فأنت طالق إن ذهبت إلى أخيك فأنت طالق فنحن نقول هنا قوله إن ذهبت فأنت طالق لا احتمالات الاحتمال الأول أنه يهدد احتمال سؤالنا لا يريد شيئا احتمال ثالث سؤالنا يريد طلاقا لم ما عتراه الاحتمالات قلنا المرد هنا إلى إلى النيل لكن لا يعتبرونه كناية جمهور العلماء يعتبرونه صريحا معلقا فإذا وقع الشرط وقع المشروط ولذلك عندهم الجماهير يرون بأنه يقع يقع الطلاق إذا ذابت الأمه دون النظف أي شيء يقولون المسألة هنا يقع إذا وقع وقع فمسألة الكنيات كيف تعرف الكنيات أن تكون كما قلنا حمالة يعني لها احتمالات ولها تفصيل ضمني لسنا في بصدد الكلام عليه الآن العقد بالكتابة أو الرسالة إذا قلنا بأن التعاقد لا يكون إلا باللفظ واللسان مغرفا يكون مغرفا للقلب ولا بد في العقود من الألفاظ طيب إذا كنا بأن الالفاظ أيضا صريح وكنايا فالكنايا يحتاج إلى نية هذا التاصيل العام هذا التاصيل العام في العقود لتفهم ما كان صريحا فهو على الصراحة وما كان كناية فإنه يفتقر إلى النية فلا بد من النية لتفصل المسألة النية فاصلة في المسألة طيب إذا قلنا بأن العقود لا بد لها من الألفاظ والصيغة في الإيجاب والقبول العقد بالمكاتبه العقد بالمرسلة هل تنزل منزلة الكناية أم لا تنزل منزلة الكناية العقد يتم بها أو لا يتم بها وأيضا يبقى على ذلك في التعاقد الكلام على بيع المعطاة ونكون بهذا لملمنا الألفاظ التي أراد المصنف أن يشير إليها وأن يبين أنها من أركان العقد وهو الصيغة وهو الإيجاب والقبول فوشتك قبلتوك وقد جاء نساء ان كحتو بما معك من القران العرض العقد بالكتابه او بالرساله وهي هنا بعض العلماء يرون ان الكتابة والرساله هذه كناية والكنايات تحتاج إلى النيات الكنايات تحتاج إلى النيات. يقدم خلي الناس كلها مهووسة هالفه يعني. يصلوا في مسافات خرجة كثيرة جدا هم يصلون طبعا يخفون من هذه مما يقال في الأرض عجب هذا غزو كواكب وليس وليس غزو فيروس مع جنود ربك لهم اتفق الفقهاء في الجملة على صحة العقود عقدها بالكتابة وإرسال رس أو إرسال رسول إذا تم الإجابة والقبول بما وهذا في غير عقد إنكح في غير عقد إنكح بأنه يكتب باع زيد سيارته لعمر عمر قال قبلته البيع لا. كتابة أما عبد النكاح في بعض العقود وفصلوا في بعضها الشروط فهم الآن ينظرون أولا في مساءة المجلس مجلس الذي يصله الكتاب أو الرسالة يعني يصح بقول من الجانبين أو كتاب منهما أو قول من أحدهما وكتاب من الأخر هذا القول قالوا الحنفية والملكية قالوا يصح البيع بالمكاتبة والمورسلة وهم من يكون مجلس العقد يعني أصلا في هذا الباب النية النت مثلا يكون مجلس عقد النت مجلس عقد في هذا الباب فهنا النظر في مسألة ال المراسلة والمكتبة فاختلف عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء الملكية والشفائية بل والطلاق ايضا يعني اذا كتب طالق كتب طالق ايه تفتخذ لو ما تطلق ما تطلق هنا يتحال الرجل على امرأة عندها رعونة وتتسرع وتقول طلقني ما اريد وعيش معك انت تزوجت عليها انت فعلتها وفيها بعض بعض السفة في هذا الباب فللرجل ان يكتب لها العقد له أن ي لا... أن يكتب لها الطلاق في ورقة ويمضي عليها ويمشي وتحسب الناس اللي قتل لا تطلق لأن الكتابة الكتابة لا تكون لا تكون عقدا إلا بنية هذا هذا هذا الأم الكتابة لا تكون عقدا إلا بنية اعتذر سؤالكم ماش الناس في المغني موجود في الوقف الواقع فانا ما ما كانش ما, ما عش يعني فلو استطعت استطعته بأحسنت عليها من أسبوع ما يعني لو استطعت يبقى هذا يفضل منك ونعمه. رضي الله عنك رضي الله عنك أحسن الله في الوقف فوق عند الطاولة موجود الكتب كلها رضي الله عنك رضي الله عنك أنا أعتزل حضرتك سلام عليكم سلام عليكم هذا يتم بالكتب يعني لذلك أنا التعريف التعري. يبيدا هنا هذه المسألة مسألة الكتابة كما قلت لك مخرج مخرج كبير جدا عن جموع العلماء أنه يعني بترى سأل نسال أخس سأل نسال عجيب جدا في هذا الباب يعني رجل هو طبعا طبيب وطبيب أصلا سافر إلى أوروبا ويريد الأوراق الأوراق هذه ما, ما يعني ما تكون إلا بأنه يتزوج. عواله على الورق حتى يتكون له الإقامة في هذا الباب وطبعا هناك يشترطون أن تكون زوجة وحدة فهو أراد أن يطلق امرأته بايد أنه يريد أن لا تكون أطلق فهو سألني عن المخرج أنا تعجب جدا اقتل ذلك وخل المزون المأزون وتقول له أنا الآن ما أريدها بس فقط وإذا تقول هو كده بيطلقني ف المزونها يخرج الورقة ويكتب الطلاق. انت تقرأ وتمضي، تمضي، يعني عليك الامضاء بيدك دون ان تتلفظ. قال يعنيش قلت يعني ما تقول طالق لكن اكتب هو كتب انا طلقت هو طلق هذه طلق بينا أو طلق رجعية وأنت مضي على الورق. هو ما دام قد كتب هذا كتابة، أمضى على الكتابة دون ان يتلفظ لا يقع الطلاق، لا يقع. لابد من من التلفظ ولا من النية يعني لما كنت قال انه كان اللسان احد احد احد هو ان كان القلم آسف أحد اللسانين كما قال ابن حزم ابن حزم يتمنى أنه لو كتب لها رسالة في الموبايل أنت طالق يقع طلق شوف هنا العقود مهمة جدا في هذا الباب عشان تفهم هل ينعقد ولا ما ينعقد والصحيح الراجح أنه لا لا يقع الطلاق لو كتب لها برساله انت طالق طالق طالق طالق لا لا يقع طلاق لا يقع الطلاق إلا إذا انتوى ويكتب أنها طالق. إذا انتوى ويكتب أنها طالق تطلق. عليكم السلام لكن إن لم ينتوي الطلاق وهو يكتب لا يقع الطلاق. إن لم ينتوي الطلاق وهو يكتب الرسالة لا. وهذا رحمة الله بالعباد. رحمة الله بالعباد. فكل مهووسة متسرعة تشد على زوجها ويريد أن يهدئها، يكتب لها رسالة يقول الذي يرديك أن تطلقي تقول نعم تقول نعم. يكتب لها أنت طالق. يكتب أنت طالق. فعقد الأمر أن الطلاق لا يقع في هذا. ولو ذهب إلى المزون، المزون طبعا يكتب أوراق رسمية أنها طلقة ولا حق فيها مرته، فعليه أن يكتب ورقة أخرى أمام الناس حتى لا يتهم وأيضاً لا يضيع حقها الشرع في ذلك. فكتب ورقة عند محامي أو شيء من ذلك. في حقيقة الأمر هو لم يقع الطلاق، لم يقع الطلاق. فعقد كأح لا ينعقد بالكتابة عند جمهور الفقهاء الملكية والشافعيين الحنابلة. سواء كان العقدان حاضرين أم غائبين في هذا الباب. لا نكاح ولا تلقيقها أما حنفي فقالوا بالتفصيل قالوا بجواز عقد نكاح بالكتابة قال لا عقد بالكتابة حاضر فلو كتبت زوجتك فكتبت قبلت لم العقد وكذلك إذا قالت قبلت أما كتابة غائب عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفيه خاصه كما قال ابن عبدين نقل التفاصيل في هذا الباب والصحيح الرائع انه لا ينعقد لا ينعقد قط الكتابه لا تنعقد إلا, الا بالنيه الكتابه لا تنعقد الا باقتران الكتابه بالنيه هذا بالنسبه لمساله عقد نكاح عقد الطلاق المختص عقد النكاح عقد الترقب في في هذا الباب أنه لا يقع إلا إلا إذا نعم العقد بالإشارة وهذا للأخضر. سلمكم الله بكل سوء. العقد بالإشارة اتفق الفقهاء أن إشارة الأخضر المعهودة المفهومة المعروفة معتبر شر. هذه هذا التعاقد معتبر شرعا يعتبر شر عن معتبر شر فينعقد بها جميع العقود كالبيع والإجارة والرهن والنكاح وغير ذلك والإشارة من الأخرص معتبرة كاللسان من المتكلم الإشارة من ما دامت مفهومة كاللسان من المتكلم فينعقد البيع بالكلام وبغيره من كل ما يدل على الرضا فإشارة الأخرص وكتابته بالعقد كالنطق باللسان وهذه مسألة إيش مسألة ضرورة والضرورة, والضرورة يعني هنا الانتقال إليها لضرورة فتكون الإشارة من الأخرص والكتابة من الأخرص كاللسان وهنا نقول القلم أحد اللسانين وهذا باتفاق الفقهاء لموضع بروعة لكن إن لم يكن موضع الدرراء والمعنى إشارة, إشارة من يستطيع الكلام هل ينعقد به أم لا إشارة من يستطيع الكلام هل ينعقد به أم لا قال الجمهور ألف قائد كان شخص قادر على النطق لا تعتبر إشارته لما؟ هنا قلنا حتى في العبادات أ... أ... أ... م... م... لا يصح غالبة الظن مع وجود اليقين كرجل مثلا ذهب إلى بيت أخته ويريد الصلاة هو يعرف النجوم فنظر في السحاب ونظر في في السماء من أجل أن يعرف القبلة واكتهد وعرف موضع قبلة إشارة القبلة فصلى فكان منحرفا بعض الشيء أو كثير من الشيء فنقول له إعادة سوى عليك كواجب لأنك لا يصح أن تتعبد لا بالظن مع, مع, مع استطاعتك اليقين مع استطاعة اليقين فهو يستطيع اليقين في هذا الباب فالمتكلم عندما يتعاقد بالإشارة قلنا له الآن أنت تأخذ بغلبة الظن مع وجود اليقين فلا يصح أما الملكية فقالوا تعتبر الإشارة في ذلك وهذا فيه نظر كبير يبقى لنا مسألة أخيرة نتكلم عنها في هذا الباب على أساس أننا سنكون وفينا في الكلام على الألفاظ و بس إخوانا يع يع يع يعني يعذروني أن أنت أخرت عليهم في هذا الباب لأن أنا كنت لأننا حتى في درس آخر كاننا قد يكون بعد الظهر لكن مشاكل الناس الآن كاثرت جدا وأنا ماذا أفعل سامحوني سامحوني على هذا، لكن إن شاء الله يكون الخير في ما نفعله. الله. العرض بالتعاطي، بال بالتعاطي المعاطا بيع المعاطا بيع المعاطا. هو التناول في سورة البيع. يعني أخذ المشتري المبيع ويدفع على بيع السمن. طاعه منتشر عندنا جدا في هذا الباب. أن تأتي تقول العمري مسجد عمار. هذا مسجد مصلي فيه في جز... هذا مسجد مبارك. لا يفرغ من الجنازات حال. ن الأحوال، فبيقف التاكسي، فأنت مش ممكن توقف التاكسي تقول قف إني أتعاقد معك الآن، أستأجرك أجرة بخمسة جنيهات مثلا أو أو ب ب بعشر جنيهات أن تصل بي إلى محل أبي الدرداء الذي هو بجانب العمري فهو يقول لك أنا قبلت هذا هذه الأجرة ففترك التاكسي يكون هذا التعاقد. توني بواحد في مصر يفعل ذلك، الرجل سيقول له لما يقول له قف أخي الكريم إني أتعاقد معك الآن. أريدك أن توصلني إلى مسجد أبي الدرداء على أجرة بيننا فسيقول تفضل وسيذهب بك عمبر 25 مش ممكن يذهب بك إلى المكان اللي تذهب فيجعلك عجوبة الزمان في هذا الباب ما في أحد ما يتعاملون بهذه الطريقة يقول, عمر, يقول, عمر, يقول عمر يدخل ويغلق الباب ويمشي ويعطيه المال ويقبله منه وتمر المسألة بينهم في هذا الباب هذا اسم المعطاة أن تأتي إلى الرجل للفرن الفرن الذي يخبز الرغيف فأنت تأتي تقول يعني عشرة خمستاشر عشرين تعرف الثمن أنت صالحا والثمن معلوم معلم بين الناس إيش تفعل بتعطي بتعطي ال ااا بتأخذ الرغفة وتضع المال في يدي وتمشي ما في ما بتتكلم ولا بيتكلم وأخذ أو هذا هو بيع المعطى العقود بالتعاضي بالتعطي لابد أن تفهم أن الإجماع أو اتفاق الامة الأربعة, الام الاربعة اتفاق الامة الأربعة أن البيع بالتعاطي في المحقرات جائز البيع في التعاطي بالمحقرات جائز في هذا الباب إذا كانت أشياء صغيرة يرجل يبيع قلما يشتري مصطرة يشتري فرجار يشتري اه اه كراس يشتري أوراق الأشياء اليسيرة باتفاق العلماء بيع يجوز الخلاف في هذا الباب إذا كانت صفقات كبيرة هل بيع المعطاة في هذا الباب يكفي أم لا وأن الشفاء الذين يرفضون ذلك يقولون إنما البيع عن طراد وهذا ركن ركيب من البيع هذا ركن في البيع إنما البيع عن طراد فهم يقولون الآن والطراد عمل قلبي والعمل القلبي لا يكشف عنه كل أحد ولا يعلمه أحد إذا ورد ورد من الظاهر ما يدل على الباطري ألا وهو اللسان الذي يدل على ما في الضمير من الرضا يدل في الضمير من الرضا فكل لابد من الإيجاب والقبول فلا بد يكون من فيها الإجاب والقبول عمّا هذه التعاطي كما قلنا بائع الثمن وخذ المبيع ويمشي أولا احنا قلنا الاتفاق بأن التعاطي العقود بالتعاطي في المحققات جائزة واتفاق بأن عقود النكاح أو الطلاق لا يكون بالتعاطي بحيث من الأحوال لا يمكن أن أنا نعقد بالتعاطي وأما إذا كانت العقود نعم هنا هناك قرائن تدل على الرضا هناك قرائن تدل على الرضا فبيع المعطاء يصح عند جمهور اهل العلم عند المالكيه الحنفيه أيضا عند الشافعيه في المحققه فقط عند المالكيه والحنابله وعند هذا كله في ذاك فبيع بيع المعوضات كالبيع والإيجار والاستصناع وغير ذلك من والإيجار كل ذلك إذا كان فيه التعاطي صح ذلك إذا كان فيه المسألة الجبر والقول معروف بقراءة محتفه صح ذلك صح ذلك يبقى لنا الكلام على مسألة أخيرة ومسألة طبعا الكلام الشفيعي محتاط له كلام الشفيعي في الحيطة وإن لم يكن راجحا فكلام الجمهور هو راجح لكن الحقيقة في هذا الباب. الحقيقة في هذا الباب. ولا بد من الموافقة الإجابة القبول. لا بد الموافقة القبول الإجابة. اتفقنا أن لا بد من, من العقد من توافق الإجابة القبول. ففي عقد البائع مثلا يشترط أن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما اوجبه فان خالفه بان قبل غير ما اوجبه أو بعضه اماء او بعض ما اوجبه او بغير ما اوجبه او ببعض ما اوجبه لا ينعقد العقد من غير إجاب مبتدا نعم موافق لا بد انه يقول زوجتك ابنتي يقول قبلته يقول بعتك السيارة يقول يقول بعتك هذه الدار نعم سيكون لابد منا من موافقة الإجاب القبول لابد من موافقة الإجابة القبول واختلفوا مسألة أخرى وهي مسألة اتصال الإجابة بالقبول لو لو فصل فاصل أو قطع قاطع في مسألة الإجابة القبول هل هل, هل, هل, هل, هل نعم هل لابد من اتصال يشترط لنا العقد أن يكون القبول متصلا بالإجابة هذا عندما جميل يشترط لانقاض العقد أن يكون القبول متصلا بالإجاب ويحصل هذا الاتصال باتحاد المجلس وكما قلت النت مجلس يعني أنا لو كانت صفقة بين رجل في الاسكندريه ورجل آخر في الصين وهم على النت يتكلمان عن عن عن السلع وعن الكلام في عقود البيع والشراء وتوافقا على ذلك هذا مجلس عقد هذا مجلسه عقد ولا, ولا بد من يعني ما يأتي يعني يتكلمان ويبينان هذه المسألة ثم ياتي بعد ذلك الرجل فينفصل يفصل النت يفصل الكهرباء انقطعت او انفصل النت ساعه بعد ذلك الكلام فهل بهذا يكون البيع تم لا لا ما يتم لا بد من اتصال اجاب بالقبول العقد ان يكون القبول متصلا بالاجاب والاتصال لا يكون الا باتحاد المجلس لا يفترق لا يفترق فإذا كان العقدان حاضرين، يشترط أن يحصل القبول في المجلس الذي صدر فيه الإجابة. وإذا كان منوجه إليه الاجاب غائبا يشترط أن يحصل القبول في المجلس العلم بالإجابة. ولو كان الوكالة والوكالة في هذا في هذا الباب. نعم. نقف عند هذه المسألة يبقى أنه لو ورد لو وجدت بعض القرائن على الاعتراض على التعاقد هل يؤثر أو لا يؤثر أيضاً وفات؟ أحد المتعاقدين هذه مسألة أخرى، إن شاء الله نتكلم فيها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وبهذا نكون لم ننه شمل الكلام على العقد وأركان العقد الأشياء، الكلام على التراضي والألفاظ والصياغ في هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان. لو في أي أسئلة تفضل. جمول يقول بذلك والشفائية يقولون بالكراها وبعضهم يقول بالتحريم وهو الحق التحريم هو الأصل في ذلك لأنها قالت نهينا نهينا عن اتباع جنائز ولم يعزم علينا أرزاقكم نقول خير. كنت سمعت شرح اسماء لا أفهم سبب الآخر كيف التعبود بها؟ التعبد بها أن آخر آخر آخر الأمور إذا ظهر للفعل فإن كان آخر امور عند الله جل فيلاه ونحسب عليها ثوابا وعقابا. يجب لابد أن تكون خالصة الله الكريم فهذا الذي يحص المر واستند ما توعي أن يكون خالصا لله. يا رب أرضى عنك أبا عيشاء ربنا حفظك طيب سئلة أرفيت كده فيها سئلة في المكسلل هذه يكون مجلسة للعقد لا بد يكون في فيديو أبا الوليد لا يكون الهاتف مجلسا إلا بفيديو لو وقع على وزير الطلاق ولم ترفض عليك فرت ولا كفرت منه عليه أي شيء ولا قع الطلاق ولو كتب قرض زوج لا قع نكاح لا لا قع نكاح الهاتف لا يكون مجلسا إلا بما وصفت صاد عليه حيوان فاصاب موضع الذبح وانهار الدم وكان قصدا قصد, قصد الذبح مع دفاع النفس هل يصح أكله؟ طالما قصد الذبح نعم إذا صاد الكلب حيوانا مستنسا مخدر عليه هل يجيز أكله أم لابد أن يكون المصيد يجوز يجيز أكله هذا الرجل الصحيح يجوز أكله طبعا مع توفر الضابط الشروط يا سلفي مع توفر الضابط الشروط هل ينعقد عقد البيع بالكتابة دون نية؟ لا ما ما ما, ما, ما ينعقد عقد النكاح والطلاق إلا بنية عقد البيع الجمهور أنه ينعقد ولا بدون نية طيب انتهت الأسئلة لو انتهت الأسئلة جزاكم الله خيرا قد انتهينا الآن فنسأل الله لفعلها أن ينفع بها الأمة الإسلامية طبعا عندنا الدروس الليلية سنبدأ فيها بكتاب القواعد الفقهية فإن شاء الله يكون بعد المغرب نصول المغرب ونبدأ به يقول سلفي تكلم السلفي تكرار النامين لأسورة إن قال والله لن أذهب لأخي ثم ذهب وكفر عن يمينه ثم حلف ألا يذهب له فحنس هنا تتعدد الكفار كفر نعم هذا صحيح إن قال والله لن أذهب لأخي ثم ذهب ثم حلف مر أخي ألا يذهب ثم ما في ثم كده انقطع السؤال بعد ذلك السورة الأولى السورة صحيح سورة نهي الروضحة السلفي أعيدها رضي الله عنه رفع الله مقامك وصل الله عليك أمرك طيب الآن بعد المغرب إن شاء الله نبدأ الدروس الليلية بيننا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله إن شاء الله بعد بعد بعد المغرب نبدأ الدروس الليل نبدأ بالقادة في ثم نسني بالكلام على الفقه أحسنتم نعم الرجل توفى الله بفيروس كورونا في الحجر الصحي وتم دفنه دون صلاة هذا ظلم هذا ظلم عليه هذا ظلمه وهذه أيضا مشكلة الغلوة الذي نتكلم فيه والنبي صلى يقول عدوة لا عدو ولا طيرة كان لابد من الصلاة عليه فلو عليه صلاة الغائب اللهم مستعان إذا لم يصلي عليه أحد نعم يصلي عليه صلاة الغاب نعم يصلي عليه صلاة الغاب إذا أقسم ثم ذا ثم حلف من رأى لو ذهب عليه كفاره ثانية لأن الحلف الثاني هو الآن إلا إذا حلف ثم حلف قبل أن يكفر فإذا كان لقبل أن كفرت الكفاره واحدة بس إذا قمت خالص ما زادك الله حرصاً ما شاء الله رضي الله طيب بيبقى إن شاء الله بعد المغرب نبدأ بالدروس الليلية سبحانك <تصفيق> اللهم ربنا والحمد لله السلام عليكم